فقالوا أبشراً منا واحدا نتبعه إنا إذاً في ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غداً من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنةً لهم فارتقبهم واصطبر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 عذابي ونذر ولقد صبحهم بقره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء انا آل فرعون نذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيُهزمُ الجمعُ ويُولُّونَ الدُّبُر بل الساعةُ موعدُهم والساعةُ أدَهَا وأمر إن المُجرِمين في ضلالٍ وسعر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب